الَّذِي يُظهِرُ لِلْإِنْسَانِ مِمَّا خُلِقَ قُلْ إِقْمَا مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تبل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويدا